مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل قوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين